ا ل <سؤال> ك ن يجب ان يكون هناك افعاله في المسجد والاخرين والله ما يجب ان يكون هناك افعاله في المسجد والله ما يجب ان يكون هناك افعاله ن ب د أ اليوم في تفسير سوره ا ل و ا ق ع ة قال ع ب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التسعه وتسعون ايه م ك ي ة أ عبد الله من ا ش ي ط ا ن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه قال هادئ الحق عليه السلام او الواقعه فهي الساعه النازله والقيامه الواقعه باهلها ليس لوقعتها كاذبه يقول ليس لنزولها ووقوعها بهم كاذبه ق ا ل في تفسير غريب ا ل ق ر آ ن ل ل إ م ا م زيد بن علي عليه السلام تفسير هذه ا ل س و ر ة ما لفظه قال أ خ ب ر ن ا أ ب و جعفر قال حدثنا علي بن أ ح م د قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي خالد عن ا ل إ م ا م الشهيد بن الحسين زيد بن علي عليه السلام عليه وعلى آ ب ا ه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله تعالى إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ة ف ا ل و ا ق ع ة هي ا ل ق ي ا م ة وكذلك ا ل آ ذ ف ة وقوله تعالى إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض رجا ضربت وتحركت و ق و ل تعالى و بست الجبال بسته فكانت هباء م ن ب ث ة أ ي خلطت والمبسوس المبلول والهباء الغبار الذي تراه من الشمس الكوه ويقال التراب الذي يكون على أ ث ر الدواب و ا ل م ن ب ث ة المتفرغ و ق و ل تعالى و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة أ ي اصحاب ا ل م ي س ر ة و ق و ل تعالى ثله من الاولين أ ي ج م ا ع ة و ق و ل تعالى على سرر موضونه ة م ع ن ا م ز و ه له بالذهب و ق و ل تعالى متكئين عليها متقابلين معناه لا ينظر بعضهم إ ل ى قفا بعض أ ي ن م ا شاءوا تقابلوا و ق و ل تعالى ولدان مخلدون معناه شباب لا يموتون و ق و ل تعالى ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ك ف ا ل أ ك و ا ب ا ل أ ب ا ر ي ك التي لا عرى لها واحدها كوب واحدها كوب و ق و ل تعالى وكاس من معين فالكاس ا ل إ ن ا ء بشرابه ولا يسمى إ ل ا به والمعين الخمر يعني ما يسمى كاسده ذ ا كان فيه شراب و ق و ل تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون أ ي لا تصدع رؤوسهم ولا ينزفون أ ي لا يسكرون و ق و ل تعالى وحور العين فالحور السواد ا ل ح د ق ويقال الحور الذي يحار في الطرف إ ذ ن قال اذا وقعت ا ل و ا ق ع ة فهي ا ل س ا ع ة ا ل ن ا ز ل ة والقيامه ا ل و ا ق ع ة باهلها ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة يقول ليس لنزولها ووقعها بهم ك ا ذ ب ة و ا ل ك ا ذ ب ة فهي ا ل ب ا ط ل ة ا ل د ا ف ع ة لما يهجم منها ز ا ئ ل ة عمن يقصد, يقصد بهولها أ و عمن يقصد بهولها تقول العرب للشيء المصمم الواقع أ ت ى غير مكذب حتى وقع به وتقول ما كذبه حتى أ ص ا ب ه او حتى ضربه يريد م ن ص ر ف ولا التوى ولا عوج ولا عرجا حتى وقع بما أ ر ا د أ ن يقع به ا ل م ب ا ش ر ة قال في التجريد إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ة هي كقولك إ ذ ا حدثت ا ل ح ا د ث ة والمراد ا ل ق ي ا م ة وصفت من و ق و ع ل أ ن ه ا تقع لا محاله ك أ ن ه قيل إ ذ ا وقعت لا بد من وقوعها ووقوع ا ل أ م ر نزولا وجواب إ ذ ا إ م ا قوله ليس لوقعتها ك ا ذ ب ة أ و محذوف ت ق د ي ر ه وقع الجزاء أ و خفض خفضت ناسا ورفعت آ خ ر ي ن وانتصب اذا ب م ح د و ف ت ق د ي ر ه كان من ا ل أ ه و ا ل ما لا يوصف أ و بليس كقول كقولك يوم ا ل ج م ع ة ليس لي شغل وكذبه ا خ ت ف ا ل م ح د و ف اقيمت مقامه ت ق د ي ر ه ليس لها نفس تكذب أ ي لا يكون حين تقع ا ل ق ي ا م ة نفس تكذب أو تكذب على الله في تكذيب البعث. لا البعث لان كل نفس ذلك اليوم ص ا د ق ة م ص د ق ة واكثر النفوس ك و ا د ب مكذبات قال في ا ل ب ل غ ة ك ا ذ ب ة مصدر مثل ا ل ع ا ف ي ة أ ي ليس ل و ق ع ة ا ل ق ي ا م ة مرد ولا تكذيب ولا م ث و ب ة ل أ ن ه ا كائنه لا محاله قال في التجريد وفي المعنى على هذا قولان أ ح د ه م ا ليس لها ر ج ع ة ولا ارتداد من قولهم حمل على قرنه فما كذب أ ي فما جبنا وما ثبت وهو معنى قول كتاجه والثاني ليس الاخطاف عن وقوعها كذبا قاله ا ل و ا ح د واللام في لوقعتها للتعليم أ و ليس لها نفس تكذيبها و ت ق و ل لها أو ليس ل ه ا نفس تكذبها و ت ق و لها ل لم ا تكون ي كما هذا اليوم كما لها م اليوم ا نفس كثيره تكذبها ي ا ولكن أراد ن أن هذا الواقع واقع لا يمكن ان يكذبها شاهد ولكن يوم الجامعه ه يقول لك ان تتحدث عن المساعده التي يقول لك ان ت ك ح د ث عن ا ل م س ا ع م ه التي يقول لك ان ت ت ح د و ع م المساعده التي يقول لك ان ا م ح د ث ي ن ا ل ا م س ا ل ن ع م ق التي في ف س ر ر يقول ب ا ل ر آ إ م ا م زيد بن ع ل ي ع ل ي ه ا ل س ل ا م <تصفيق> وقوله تعالى في سدر مخضود أ ي لا شوك لها ويقال الموقر وقوله تعالى وطلح الموضود فالطلح الموز والطلح العظام الكثير الشوك وقوله تعالى فجعلناهن أ ب ك ا ر ا عربا أ ت ر ا ب ا فالعرب الحسنات التبعل لازواجهن و ا ل أ ت ر ا ب ا ل أ س ن ا ن و ا ل أ م ث ا ل فجعلنا يعني مع أزواجهن في العمر الزوج والزوجة عربا يعني مع العمر متقالبين أبكارا أترابا مؤدبات في وقوله تعالى في سموم وحميم وظلم يحموم فليحموم الدخان وقوله تعالى إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين معناه متكبرون وقوله تعالى يصرون على الحنث العظيم معناه يقيمون ويديمون على الاثم العظيم ويقال هي اليمين الغموس اليمين الغموس ا ل ل ي يحلف على شيء واثق و انه ك ا ذ ب يعني فيه لغو اللغو عندما يحلف ا ل إ ن س ا ن هو معتقد الصدق يحلف ع ن ي ي ان فلان في المسجد ه وخرج وهو في المسجد ه ذ ه ي م ي ن له أ ن ه يعتقد ل أ ن الكذب ما هو الكذب هو مخالف ا الواقع فكون الرجل ما هو في المسجد فهو خالف الواقع إ ذ ا هو كذب لكنه و خرج ويعني راه لكن عندما ي أ ت ي إ ن س ا ن ويقول ه ذ ا ا ل أ ر ض لي ولا هذا المال لي ه و كاذب ويحلف هذه تسمى الغموس لماذا سموها الغموس ل أ ن ه ا تغمس صاحبه في نار جهنم ليس لها توبه لان يعيد ا ل إ ن س ا ن حبوب الناس ويعيد الى الله سبحانه وتعالى سيقول أنني أنا أجلنا الواحد تكتير مع الغموس معروفة الغموس أنه بعدها لغوة لان الانسان احتجاز منه ان يقول لك ان اقرئت اسماعيل في المسجد لكن لا يؤخذ منه ان اقرئت اسماعيل في المسجد او حلفت الله من اسماعيل في المسجد فيها كيف؟ اللغو فيها فيها لكن الله سبحانه وتعالى قال لا ياخذكم الله الا في ايمانكم ا ش ت ك و منك الايه ولكن هناك امر م س ؤ و ا ت ع م د ت ق ل و ب ي ه هناك امر م ل ي ه هناك امر مسؤوليه هناك امر مسؤوليه ه ن ا ا س ؤ و ل ي ه هناك ا ر مسؤوليه هناك امر م س ي ن ا ك امر س ؤ و ل ن ا ك امر م و ل ي ه هناك ا م ل ه هناك امر مسؤوليه ه ن ا ا م ل ي ه ه ن ا امر م س ؤ و ي ه ه ن ا ا ر م و ل ي ه هناك امر م س و ه هناك م ر م س ؤ و ن ي ه ن ا ك ل م ر م و ن ا ك م ر م س ؤ و ل ي ن ا ك امر م س ؤ و ل ت ع ا ل ى ويقال على الشرك وقوله تعالى نعم في اليمين الغموس فشاربونا شرب الهيم معناه ا ل إ ب ل العطاش التي لا تروى وكذلك الرمل ل أ ن ه يقال ل ل ج م ل ه ي م وقوله تعالى ف ر أ ي ت م ما تمنون معناه من المني وقوله تعالى ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ ن ت م تزرعونه معناه تنبتونه وقوله تعالى وننشئكم أ ي نبدلكم وقوله تعالى لو نشاء وجعلناه حطاما معناه وفاه رفاه وقوله تعالى ف ظ ل ت م تفكهون معناه تتعجبون ويقال تتلاومون ويقال تندمون وهي ل غ ة لعكل وتميم وقوله تعالى ق ب ي ل ة من العرب وقبل وقوله تعالى إ ن ا لمغرمون معناه معذبون وقوله تعالى أ ن ت م أ ن ز ل ت م و ه من المزن معناه السحاب وقوله تعالى النار وقوله و تسحرون ن أي ا ل أ ر وأورية ي ق ا تعالى ومتاعا للمقوين تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم معناه أ ق س م ب ا ل ق ر آ ن نزل نجوما متفرقا ثلاث آ ي ا ت أ و أ ر ب ع أ و خمس آ ي ا ت و ق و ل تعالى لا يمس ه إ ل ا المطهرون معناه الملائكه ا ل م و ك ل و ن ب ا ل ل و ح المحفوظ الذين طهروا من الشرك وقال لا يجد ض ع م ا ل ق ر آ ن ونفع ه إ ل ا من آ م ن به و ق و ل ه تعالى أ ن ت م م د ه ن و ن أ ي مداهنون بما لازمهم و ق و ل ه تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون معناه يقولون مطرنا بنوء كذا و ك ب ي وكذا والرزق و ش ك ر و ر ز ق الشكر وقوله تعالى غير مدينين معناه غير مجديين وقوله تعالى فروح وريحان معناه برد وهو ا ل ا س ت ر ا ح ة والريحان معناه ح ي ا ة وبقاء ورزق خ ا ف ض ة فهي ا ل خ ا ف ض ة بما تخفض من الخلق عن محل الثواب فتصيرهم بخفضها لهم إ ل ى أ ل ي م العقاب والخفض ها هنا من باب الاطراح و ا ل ق ل ة و ا ل ذ ل ة ر ا ف ع ة فهي ر ا ف ع ة للمؤمنين إ ل ى مراتب الصالحين م ص ي ر ة لهم إ ل ى رضا رب العالمين هذه ا ل و ا ق ع ا ليوم ا ل ق ي ا م ة هي خ ا ف ض ة و ر ا ف ع ة تخثر ناس إ ل ى نار جهنم وترفع ناس إ ل ى ا ل ج ن ة <تصفيق> ذكره الهادي عليه السلام وفي ا ل ك ش ا ف هي خ ا ف ض ة ر ا ف ع ة ترفع أ ق و ا م وتضع آ خ ر ي ن مما وصل لها ب ا ل ش د ة ل أ ن الواقعات العظام كذلك يرتفع فيها ن ا س إ ل ى مراتب ويتضع اناس ويتضع الناس واما ل أ ن ا ل أ ش ك ي ا ء يحطون إ ل ى الدركات والسعداء يرفعون إ ل ى الدرجات و إ م ا ل أ ن ه ا تزلزل ا ل أ ش ي ا ء وتزيلها عن منقارها فتخفض بعضها وترفع بعضها إ ن ت ه اي اذا وقعت ا ل و ا ق ع ة يزلزل الناس فيخفض المرتفع ويرفع ا م ن خ ف ض وعلى هذا فهي كقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها يعني ترفع, ناس كانوا يعني ترفع ناس كانوا في الدنيا مساكين وضعفاء و ا ذ ل ة ولكنهم كانوا أ ه ل الدين و أ ه ل عمل صالح وتخفض ناس كانوا في الدنيا أ ه ل مكان و أ ه ل س ل ط ة و أ ه ل سلطان و أ ه ل د و ل ة و أ ه ل تجبر و أ ه ل تكبر فتضعهم في ا ل ح ض ي ر لذلك ق ا ل ل ن المتكبرين ا ي أ ت و ن يوم ا ل ق ي ا م ة على ص و ر ة ا ذ ر ي ط أ ه م الناس كلهم في المحشر ا ه ا ن ة لهم على تكبرهم نعم اي إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ة يزلزل الناس ف ي خ ف ض المرتفع ويرفع المنخفض وعلى هذا فهي في ق و ل ه تعالى اجعلنا عاليها سافلها في ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ش د ة ا ل و ا ق ع ة إ ذ العذاب الذي جعل ا ل أ ع ا ل ي سافلا والسافل عاليا حتى تصير ا ل أ ر ض ا ل م ن خ ف ض ة كالجبال ا ل ر ا س ي ة والجبال ا ل ر ا س ي ة ك ا ل أ ر ض ا ل م ن خ ف ض ة ف إ ن ه أ ش د و أ ب ل غ ويدل عليه قوله تعالى إ ذ ا رجت ا ل أ ر ض ر ج ى ق ا ل الهادي عليه السلام رجت وزعزعت للبواب والثناء وارتجت وقلقلت للتبديل وزعزعت ومعناه ر ج ى فهو تحريكا وقلعه كانك تتخيلها أ ن ت ك أ ن ه ا تخض ا ل أ ر ض أ و ترج ويخرج كل ما فيها من أ ع م ا ل ومن وفي التجريد أ ي حركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء قال في الكشاف ف إ ن قلت بما انتصب إ ذ ا رجت قلت هو بدل من إ ذ ا وقعت ويجوز أ ن ينتصب بخافضه ر ا ف ع ة أ ي تخفض وترفع وقت رج ا ل أ ر ض وبس الجبال ل أ ن ه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض قال تعالى وبست الجبال بسا قال الهدي ا عليه السلام معنى بست فهو أ ب ي د ت و أ ف ن ي ت حتى انبست ت غيرها من ا ل أ ش ي ا ء واختلطت فصارت بعد العظم كالبسيس والبسيس ه و الشيء المائع كالطعام ا ل م ص ب و ب فيه الماء وفي البرهان أ ص ل ه من ا ل ب س ي س ة وهو ا ل س و ي ق أ و الدقيق يلت ويتخذ س ز ا د ة ثم قال عليه السلام وانما اراد الله بذلك ان يخبر انها تعود بعد ما هي عليه من العظم إ ل ى الذهاب والبواق والاختلاط بغيرها من الاشياء التي بث لها بثه اي خلط خلطا وفي التجريد اي فتكت حتى تعود كالسويق يقال الشيء إذا فت إذا بس الشيء اذا فتته حتى يصير بس ا ل ش ي اذا فتته حتى يصير ا ه او سيقت من بس الغنم اذا ساقها قوله وسيرت الجبال فكانت هباء م ن ب ث ة قال الهادي عليه السلام والهبا ء فهو الغبار الخفي الذي يدخل مع الشمس من الكوى والمنبث فهو الكثير المنتشر ف أ خ ب ر سبحانه أ ن ه ا تعود بعد ما هي عليه من الهباء إ ل ى الذهب ا والهناء لا تبقى شيء لا جبالها ولا غيرها تصبح كالهباء ا ل م ن ث و ر قال في البرهان وروينا عن أ م ي ر المؤمنين علي عليه السلام أ ن الهباء المنبث هو رج الغبار هو رهج الغبار ي ص ط ع ثم يذهب وكذلك أ ع م ا ل العصاه التي عملوها للخير لا ثواب لهم عليها تشبيها بالهباء الذي لا يحصل منه شيء وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا ما كان هم عملوا شيء ثم قال تعالى وكنتم أ ز و ا ج ا ثلاثا أ ي في ذلك اليوم أ ن ت م أ ز و ا ج ا ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف و ق ا ل ل ل أ ص ن ا ف التي يكون بعضها مع بعض أ و يذكر بعضها ع ق ي ب بعض أ ز و ا ج ثم فسر ا ل أ ص ن ا ف الثلاثه بقول اصحاب ا ل م ي م ن ة م ا أ ص ح ا ب الميمن إ ذ ن أ ن ت م في ذلك اليوم في يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل أ ص ح ا ب الميمنه أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة م ا أ ص ح ا ب الميمنه وما بعده قبل وما بعده قيل وقال أ يؤتون يؤتون بأيمانه وأصحاب المشأمة ص أصحاب ح فحايفهم ا المimenة الذين ما المشأمة هم الذين يؤتونها بشمائلهم ويؤتونها بشم... بشمائلهم ب هم يؤتون و الهدي ا عليه السلام معنى أ ز و ا ج ث ل ا ث ة فهو أ ص ن ا ف ث ل ا ث ة فاصحاب ا ل م ي م ن ة فهم أ ص ح ا ب اليمين و ا ل ب ر ك ة و ا ل إ ي م ا ن والطاعه و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة فهم أ ص ح ا ب الشوق و ا ل ل ع ن ة قال في البرهان و إ ن م ا سموا بذلك ل أ ن العرب تنسب إ ل ى اليمين ما كان من فعل الخير فتقول تيمن تيمنت ب ث ل ا ن في الخير و ت ش ا ن ت به في الشر ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره ثم قال فيه أ ي ض ا و أ م ا ت ك ر ي ر ه ل أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة واصحاب أ ص ح ب المشأمة ف ا ل م ي الميمنة م مع م ن ة أصحاب الميمنة وأصحاب ا ل ش م مع ة ا ب ا ل م ش م ة فهو ت أ ك ي د منه ليمن المؤمنين وشؤم أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م الفاتقين وما فهي تحتمل ا وجهين إ م ا أ ن تكون ص ل ة وتزينا للكلام مثل قوله جند ما هنالك مهزوم من ا ل أ ح ز ا ب و إ م ا أ ن تكون تنبيها منه على جليل أ م ر ه م وعظيم خطرهم والعرب تقول وما فلان لو خبرته توقيفا على خطره وتنبيها على جليل أ م ر ه قال وما فلان ل ك أ ن ه تجليل تعظيم له <تصفيق> جاي. جاي. وفي الكشاف هو تعجيب من حال الفريقين ا ل س ع ا د ة و ا ل ش ق ا و ة والمعنى أ ي شيء هم على التعظيم ب ش أ ن ه م ف إ ن قيل فما إ ع ر ا ب ه ومن ومنه يعرف معناه أ ج ا ب الرازي فقال ف أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة م ب ت د ى أ ر ا د المتكلم أ ن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة ج م ل ة ا س ت ف ه ا م ي ة على معنى التعجب إ ذ ا عرفت هذا ف ك أ ن المتكلم في أ و ل ا ل أ م ر مخبر ثم لم يخبر بشيء ما أصحاب ا لان م م م ي ن ة أصحاب ا ل م م ي ثم لم لأن يخبر بشيء لأن في ا ل إ خ ب ا ر تطويلا ثم لم ي ص ك ت وقال وما ذلك ممتحنا زاعما أ ن ك لا تعرف كلها وذلك ل أ ن من يشرع في كلام ويذكر المبتدا ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه ل أ ن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر أ ل ا ترى أ ن المبتدا وحده يكفي لمن قال من جاءني فقال المجيب زيد فالله تعالى لما قال ف أ ص ح ا ب الميمنه ك أ ن ه كان ك أ ن ه يريد أ ن ي أ ت ي بالخبر ثم سكت عنه ثم قال في نفسه إ ن السكوت قد يتوهم أ ن ه لظهور حال الخبر كما سكت عن زيف في جواب من جاء فقال ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة ممتحن ا زاعما أ ن ه لا يفهمه ليكون ذلك دليلا على ان سكوت على المبتدا لم يكن لظهور ا ل أ م ر بل لخفائه وفيه وجه ظاهر وهو أ ن يقال معناه أ ن ه ج م ل ة و ا ح د ة ا س ت ف ه ا م ي ة ك أ ن ه قال ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة على سبيل الاستفهام غير أ ن ه قام المظهر مقام المضمر فقال فاصحاب ا ل م ي م ن ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة و ا ل إ ث ي ا ن بالمظهر إ ش ا ر ة إ ل ى تعظيم أ م ر ه م حيث ذكرهم ظاهرا ظاهر مرتين و كذلك القول في قوله تعالى و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة و كذلك الحاقه ما ا ل ح ا ق ة و القارعه ما ا ل ق ا ر ع ة ا ل ن س أ ل مثلا التنبيه و لفت انتباه إ ل ى هذا المعنى و تعظيم من ش أ ن ه ا ل ح ا ق ة ما ا ل ح ا ق ة و ص ح ا ب الميمنه ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة ما اصحاب المشامه ثم قال تعالى والسابقون أ ي المخلصون الذين سبقوا إ ل ى رضا الله وسارعوا إ ل ى ما دعاهم إ ل ي ه هم السابقون الذين عرفت حالهم ووصف ووصفهم, ووصفهم البليغ ف ق و ل ه أ ن ا أ ب و النجم وشعري شعري ومنهم من جعل السابقون الثاني والسابقون السابقون ت أ ك ي د و ا ل خ ب ر ع ن ه و ع ن ا ل أ و ل س و ل س ا ب ع ا ل م ق ر ب و ن و ل ي س ب ا ل و هو و هو ا ل ب ع و هو ب ع و هو ل س ع و السابع و هو السابع و هو ا ب ع و ه ا ل س ا ب ق و ن و ل ا ب ع و ا ل س ا ب ا ل س ا ب و هو ا ا ب و هو ا ل و السابع و هو السابع و هو ا ل س ا و السابع و هو ا ا و هو السابع و هو السابع و ه السابع و هو ل س ا ب ع و هو ل س ا ب ع ا ل م ق ر ب و ن و و هو ا ل ب ع ض ه م ع ل ى و ا ل س ا ب ق و ن و أ ب ت د ه السابع و هو السابع و هو ل س ا ب ع ا ل م ق ر ب و ن و ا ل أ ح س ن أن ي و ق ف ع ل ى ا ل ث ا ن ي ل أ ن ه تمام ا ل ج م ل ة والسابقون السابقون وهو في م ق ا ب ل ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة واما أ ص ح ا ب ا ل م ش ي م ة ذكره في الكشاف وقال في ا ل ب ل غ ة السابقون هم الذين س ب ق و ا سائر الناس من كل أ م ة إ ل ى تصديق ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وهم من أ ص ح ا ب اليمين أ ي ض ا إ ل ا أ ن ه م خصوا بالذكر تشريفا وتعظيما قال الهادي عليه السلام وسابقون ا ل هم الذين سبوا ق إ ل ى الله ب ا ل ط ا ع ة وقدموها إ ل ي ه في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي البرهان هم ا ل أ ن ب ي ا ء ولا إ م ا عليهم السلام و إ ن م ا كرر ل ف ض ه م ل أ ن المعنى و ا ل س ا ب ق و ن إ ل ى ا ل إ ي م ا ن والاسلام السابقون إ ل ى ا ل ج ن ة السابقون السابقون <تصفيق> انتهى ومثله في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام قال س ب ق ي و ش س ب ن نون إ ل ى موسى وصاحب يسين ا إ ل ى ع ي س ى و س ب ق ع ل ي ن الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهى من الشافي ثم قال عز وجل فيهم أولئك في هم ولى ك ا ل م ق ر ب و ن في ج ن ا ت النعيم إ ل ى هنا ونسال الله سبحانه وتعالى توفي ق ا ل س د ا د وصلى الله وسلم و ب ا ر ك ك ك ر ح م ة الله وسلم ومسلم و م س م ومسلم و م ل م و س ل م و م ل م ومسلم و م س و م س ل ل م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 وشينا وشي امراه نورا ا م ا ل مسلمينا ر وحمراء من ي وجونا ر ز وزدنا ي اكرامي عبين ع ا راحمين طبعا كانت الدنيا حسنه و ف ي ا ل اخر ة حسنه وجناداتنا ولو ما يلجا لكم ل جعلنا من افضل وسلمنا وصلى الله سلمه مباركه وحمراءه وحمراءه وحمراءه